الوحدة الحادية عشرة الناس والأماكن الدرس الحادي والستون الحوار الأول انظر واستمع لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا كنت سعيدا في العراق؟ هذا صحيح العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر وأين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدتها وأنا مدير الشركة هنا كنت سعيدا في العراق؟ هذا صحيح العراق بلد جميل ولي أصدقاء هنا.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 انظر واستمع من أين حضرت؟ حضرت من اليمن أنا يمني ومتى حضرت من اليمن؟ حضرت قبل عشر سنوات هل معك الجنسية اليمنية؟ نعم ومعي جواز السفر اليمني هل حضرت للعمل؟ لا حضرت للدراسة وبعد الدراسة تزوجت وماذا تعمل هنا؟ أنا أستاذ في الجامعة هل تزور اليمن؟ نعم أقضي العطلة مع الأسرة في اليمن هل أنت سعيد هنا؟ نعم والحمد لله والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد من أين حضرت؟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 نعم والحمد لله الحوار الثالث انظر واستمع أين تسكن الآن يا بدر؟ أسكن في القرية لماذا تركت المدينة؟ القرية هادئة والهواء نقي ولكن في المدينة جامعات ومستشفيات وشركات وأشواق وفي المدينة أيضا ضوضاء وتلوث وازدحام لماذا تشكل في القرية وأن تتعمل في المدينة؟ ليس هناك مشكلة كيف تذهب إلى المدينة؟ أذهب بالقطار كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ تستغرق ساعة ونصف الساعة تقريبا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد أين تشكن الآن يا بدر؟ أسكن في القرية لماذا تركت المدينة؟ القرية هادئة والهواء نقي ولكن في المدينة جامعات ومستشفيات وسركات وأشواق وفي المدينة أيضا ضوضاء وتلوث والزحام